شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفلام ذلك الكتاب لا ريب فيه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 ما ربحت تجارتهم وما كانوا محتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله, بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 شوفيه وإذا أظلم عليهم قاووا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Zeg maar, hoe Hamida. Allah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 إن كنتم في ريد مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا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 وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يطرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 Sami Allah ni hamida Rabbana